الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد الصفا عبد القادر يقدم لكم هذه الماده فاتاخذ منا يعني زمنا ولكن نجد انفسنا نحن أن مضطرين لذلك في في باب دائره الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي دائره باب الكشف عن اي مت الضلال كما يعني افادت النصوص المعلومه بالنسبه لديكم بذلك في جريده ذات أمس عندنا أمس بتاعه الخميس بتاع امبارح اسمها السوداني في مقال كتبه واحد اسمه بابكر فيصل بابكر وهذا المسكين الصحفي هذا هذا المسكين طبعا نقل خطبه للامام الصادق الصادق المهدي وهو معجب بها جدا ويؤيدها بشده واقول في بدايه الرد على هذا المقال الذي كتبه بابكر فيصل بابكر ومن جعل الغراب له دليلا يبر به على اجيه في الكلابه يعني دايما امه الصادق امام صادق المهدي وانا قبل ان ارد على هذا الكلام الذي هو نقله من الصادق وكتبه لابن القران اقول انه هذا الصادق في نهايه المطاف وصيب بنوع من آآ يعني آآ نوع من انواع الجنون الجنون جنون العظمه تاع الجنون العظمه بدل ما اصلا تربى وفي كل مره بيرجع له السلطه تربى في بيت تاع زعامه البلد ديما تروح حكته بيمشي وبيجي رئيس مجلس الوزراء تي ثاني يقلبوا شاب رئيس مجلس الوزراء هت الزول ده طبعا حكم انقطع الزول ده ثاني حكمه انقطع في رئيس مجلس الوزراء ثاني بعد ما سقوها الجماعه دي مسقوها كده ثاني ما في رئيس مجلس ولا ما في. امسيكو فيها كده كويسه انا مبسوط من دهككبه على المسكفاده زي ده ما يجينا نحن زي الاشكال دي تاع التصالح المالي ربونا فكرنا منا انسى الله عز وجل ان لا يعيد هذه الشخصيات مره اخرى الى كرسي الحكم انه اصلا انا ده يعني لما يمسكوا الحكومه بيفسدوا في الارض ومعروف عند الناس التاريخ التاريخ بتاع الاحزاب معروف في البلد دي الناس اللي عايشه كل ما تنقلب يعني سواء ان تمسك النمير انا بعرف انه عبودا كنت صغيرا ما بذكر انه في النهايه وانا صغير في الابتدائي سلم السلطه وجاء معدل بعد بعد عبودا انا لسه ما وانا كنت في مرحلة المرحلة بتاعة المتوسطة لا كنت في المتوسطة لما تتسلم أن من سمت تسعة وستين وبعد ذلك كان جاءت السنوية العامة وانا ابنمشي ابنكرا في مزلة الخرطوم السنوية السوق دع من, من الجوبة, الجوبة بتاعة البيدانة الجنزيرة الناس القادري كده عارفين نعطى ابنمشي لغاية شارع المستشفى دعارة بيوت مفتوعة لعينك يا تاجر والله صاحبي في دول بغالظ الجماعه قاعدين في ده كله بالنسبه لناس. عشان الناس تفهم حقتها ولاي ناس ده لو الصالح كان ماضي الصوره ضاعت منا اللي هو ميدان بتاعه عبد الجنزيد اللي هو على السدل وعلى البرج بتاعه ده لغايه المصيف شارع سيك عديد ده كله كام بيوت دعاره وبيوت بتاعه اكوامروت فاتحين بيت تصديق يعني شوف ده ممكن اذا اذا كان واحده مدت حقتها تفتح فيك بلد بحكم الدستور بتاع البلد والله صح وحكمنا ناس صادقه اولاد المالد وده الزول اللي قاعد يطفي الشغله دي ده تاريخ انا بكلم عن تاريخ كانات تاريخ حقت القوم ده و ده جماعه ديل مساكين السلطه والبلاد وكده وباسكال بلد لغايه ما ربك اخذهم جابوا امريكا الترخير وعليه رحمه الله والله صح انا بكلمك عن واقع ما عندي مصلحه مع هذول الناس مسك البيوت دي كسرها واعلن الشريعه وفي ناس تابوا اليوم والليله توبهم للجنه كان فيه محاكمة جنب السرائي دي كان فيه معكمة ينام جنب الكبر فيه خيمة بس قبضوك سكران ولا أفضلوا الكلام إنه موكلي وما موكلي دي ما فيك عنه هل أقول أربعين جلبة هل تفاهم كلامي؟ تقطع تقطع أي هذين الجماعة جوا انقلبت قلب الشعبي تتاني شعبي مسكين ما أهل فالبسطة ومع بضره والله صحي وما معي أنا ما معي ولأنه أنا بضررت مرضو كداعية ماشا ما تقول جابوا جوتاني راجعين جرى جعين داداته لمن جرى جعين قال إن هذه الشريعة ده دا الصادق داداته تواب أبنات لهم الليلة الشارع انضبط الحراب ذول بلاوز منه في واحد قاضي في مدرمان نبيك طعليل في متى بيحكوا لك واحد إنه هنا قادبك طا طوالي واحد سرق قاله من بحري ها؟ من بحري يظنوا سرق له زي زي خمسة جنيه وجاري جاري تذكره بأنه رجع رجع راح يرجع سلم نفسه وجمع الغله ورجعته مالك انت قال ما في قطع قال له لا ما قطع ده 5 جنيه دي ما فيها قطع ما بيقطع والله قال خايف ازول باكيتين ما من جيبه بيقطعيني انت <تصفيق> فاهم <تصفيق> كده المهم مع الجماعه لا انت فاهم جو الجماعه ده قال فتح بيوت ده عارف المحله والله ثاني رجع الشغله دي قال ان هذه الشريعه لها تسوي المداد الذي كتبت به والله بيصرح بها لمحاضره كده وردنا عليهم الرجع الثاني فتحت البارات البيضوت بتاعت اللعرق والحمرة والدعارة رجعت ثاني في محلها انت فاهم كلامي؟ لغاية ما ربك صلط عليه والناس ديل وقال الله عامنه طبعا انضعت ديل الله وأعلم ثاني زون يفكر يقول لي فتعلي الله وأعلم وأنا ما جاءنا قرأيته بلايتي قرأيته السياسية في العدة دي فهو ذاته قرأيته تكون قنع من الشغلانة دي وبقعت ابنيت الجنة والرجل بحب الظهور بحب الظهور وحب دائما يصهر في العبار وعلى ذلك قال له من دار يصهر ثاني وما لقال له فرقة تعال هنا العام الفاهم فكر إسلامي <تصفيق> بقى يتكلم ويسيء للإسلام ويطلع الجواه فهمت <تصفيق> وبالزاك يشتغل المنهي السلف أنا داريك كلام بعض النقاط وأرود عليه وإن كنت أنا قد رددت عليه في خطبة جمعة في شريطين ويقول أنك أنت شريطين خطبتين أنا خصصته أتيك بطفرد على, على الشريط الصادق المادي وأفكاري ومرضو في أي مقام بنا نلقى مجال بنا نتكلم ونكشفه ونكشف عن ذيب أي عاطل أي واحد يسير للإسلام إذا يصل لدرجة كاتب ولا خطيب ولا كذا بنكشفه للرأي العام وده واجبنا ما عندنا معه وغض عاطل هو كحد كشخص لا ما لكن من باب الواجب الأمر بالمعروف أنه المنكر إذا عرفت ذلك أنا بقرأ له قال الغدوى العهابي والإنسانيات السودانية دي المحاضرة الغدوى العهابي طبعاً يهمزنا همزاً أو يهمزنا لمزاً والجماعة ذلك مستكترين علينا كلمة تنصر صنة مستكترين علينا نحن أصل يوم من الأيام ما سمينا فزنا وهابية وتحداق فتش فتش الكلبة بتاعة وهابي دي في الطوافة الإسلامية بأكملها فتش الطوافة الإسلامية كلها لو لقيت لك واحد قال لك أنا وهابي تعال كلمني انا بعتبر انه فيه وهابي لانه يقول لك وهابي شو امشي اتل سمعان اخبار اقول لك سمعان يقول لك ما انت يا اخي نا وهابي يقول لك اعوذ بالله سمعاني يعني ما هو هو كده انا هنليتك انت يا اخي شايفك عندك سبحه وكده وين انت وهابي يقول لك نكروه من الله منو انت تجاني تجاني اه تجاني كويس لفهم كلهم تجاني لخبط دي تسعيني لغايه ما تجيلي جماعات الفارماسبي انتوا عايب اقول لك لا حرك انا احنا لا يا جماعه علمنا الفنه في متر في قصه السنه اطلع اطلع بره يعني ما هو هابي اطلع بره خلاص خلينا ما هو هابي اطلع بره خلاص تعالي انا ذاته في النهايه قولي جبطك وهابي لا ما هو ها ما هو هابي يا اخي انت وهابي يا اخي كنت وهابي وخليته ثاني في حاجه ما وهابي قلنا لك ما وهابي انت اتخديت انت لبسني ده انت لبستني حاجه انا ما كنتها ما في حد وهابي اذا ما قعدت اصل لغايه المملكه السعوديه اصل لغايه اقعد مع الملك عبد الله ولازم السلام عليكم هناك فتت الوهابيه بالسدام لقيت لكن افتكر دايته الوهابي قلت له ها سعوديه ها سعود وطيب الوهابيه قالوا خدت الشتله ورجيتهم قبل يوم ما وهابي يا خليتي ما في حد وهابي في محمد بن عبدالوهاب رجل تأثيره كداعية إسلامية والذول ذا لما دعا للإسلام ما دعا لمذهب لأنه حارب المزاهي مثلا حارب المذهبية ما دعا لشخصي ما كوان له ما كوان له جماعة قال دي إسماء الوهابية نشر الكتاب والسنة وحاربها على أساس دي دي دا دين ينبغي أن يفهم ما سمى حركته إسماء الوهابية الناس سموه وأسر الدعوة بتاعته للآن قاعد لما حرب الشرك الجزيره انت قريت تاريخ الجزيره العربيه قبل يعني استلام ال سعود للسلطه بمناصره محمد بن عبد الوهاب كداعي اسلامي سبق من انه هو عنده حرب ما عنده حركه ما عنده جماعه ما عنده مذهب مذهبه قال الله قال والرسول قال ما بعين محمد بن عبد الوهاب الا الكتاب والسنه ما بيعترف بمذهب بيعترف بالدليل والعقل فالجزيره العربيه كانت مليانه قباب ودلاجين زي بتاعتك دي والله اكبر تاريخ قدامك وقوا ودراجي ورباطه يقطعوا السبيل يعني حيزاته كان اذا تمينا كان يا انت في مشكله لغايه ما قامت السعود وباسامه الرجل العالم كعالم وبعد ذا نشروا الكتاب والسنه وعمر بهدم القباب والدلاجين وكده بفقها الكتاب والسنه والان واستولوا على السلطه والله ما اتكلموا ليه هالسدي البلد الاسلاميه ممكن تقول عليها فيها اسلام وشو ريحه اسلامه وايه دول مش هناك بتوم ريحه الاسلامه بدون, بدون اي بدون اي وعد وخلاء مين المطر فهمت بتنزل يتخان بتتكلف سكت فلوسه وهتعطيك اشبه والله صحيح بيكلموك يقول لك هات بقى هو الدين فيها هو ذاته عارف هو ذاته عارفك بتؤي لا سكت فلوسه لغايه الملابس الداخليه ظهره يقول عزمه يعني ماشيين عمره عم ماشيين هناك عند الرغابه لكن ويقول ابتاعاتك دل اه اه اه اه بصبحة ماذا تحاضر كنون انت ملاوه اذم معلق مهدد دين انت مهدد دين هنا ما بدك تعمله هناك تعمله رضيط ام ابيت تمت هناك تجد الشارع مضبط في امتها؟ جاءت الصلاة اتحدى كمشي اخدت لك اضعه يتفل لك تعي شاي و الظهر بأزن اي شوه يبشو لك وحدث شاي قولها و الظهر حي على الصلاة قولها قولها يجد كبير شيريا كان مالا اخنوق تنجلس حوالي الدكتور صلي بيصلي ما بيصلي صلي يعني نعم تمشي يصلي بالاخر لديه يديل الاسلام, الإسلام كده حتى لو ما مقتنع تمشي مش قاعد بالاسلام وكنت مسلم لا الا تقول انا صرانه ولا هذا موضوع ثاني لكن مسلم ومولع تجاره وجيب هلا شي ساده تمشي صلي بعد داك تشوف لك محلتك تشوف فلوسك انت فاهم كلامي فما بحايه اسمه وهابيه اول حاجه نحضر رد على هذا العاطل بانه ما بحايز بهنوه وهابيه بالاصل عما في وخبيه فبالنسبه لنا يقول اللي هو بعدين ما ده قال اتكلم قال الصادق في محاضره كبيره وبعد كده قال ويرى كاتب هذه السطور ان هنالك خطرا على القيم السودانيه ده هو من قول من قال هو بنقول بالصادق قال يرى ان هنالك خطرا خطر خطر على القيم السودانيه لا يا اخي قل ما يفوق ما تعرض له السيد الامام في محاضرته وهو خطر الغزو الوهابي الذي تمدد في التربه السودانيه يا زول في التربه السودانيه وبعدين قال خلال العقدين الماضيين وبصوره غير مسبوقه الوهابيه في هذا السياق تعني مجموعه المفاهيم المستنده الى الفكر الديني السلفي المتولد في بيئه الجزيره العربيه والخليج والذي تصادم مع الكثير في الكثير من جامعات اسلامي اهل السودان عموما ومال الانسانيات السودانيه التي آه التي اتى السيد الامام على ذكرها في محاضرتي القيمه على وجه الخصوص واصل كلامه قال وشهدت فتره السبعينات كما يقول الاستاذ خالد فتحي اعداد كبيره من السودانيين للعمل في في دول الخليج اكثرهم توجهوا للسعوديه وكانوا في اعمار صغيره نسبيا ومتوسطي التعليم وقليل التجارب الامر الذي تأثرين بقيم الحياه هناك القائمه على التدين السلفي فحيموا فحجبوا, فحجبوا لساءه والاخوات وفرضوا عليهم وعلى نفوسهم عزه اجتماعيه وتبنوا اراء سلفيه ومتشدده وعمدوا الى نقل تغييراتهم هذه الجديده هذه الجديده لداخل السودان عند عودتهم في الاجازات السنويه الطويله نسبيا وسهل الأمر عليهم سهل الأمر عليهم سهل الأمر عليهم سراءه من نسبه وبين الناس عاد إلى مجامنة مسادة للسعاب أولاً يتكلم هذا المسكين ويتأثر بشيخه يقول الناس قال الشيء الغزو الدخل الغزو الوهابي قال كان نتيجة لأن الناس مجلسوا يغتربوا في الستينات والسبعينات ومعد ذلك قال أخذوا المنهج التقليدي الوهابي اللي أجابه إليه انا بسال سؤال اسال سؤال يا اخواننا الارض ال ال المهاجر متلوعه ولا ما يهو الناس بيهاجروا كثار ولا ما يهو في ناس بيهاجروا الى السعوديه في امتى وفي ناس بيهاجروا الى امريكا وانجلترا والكل بيجي محمل بشروه باعداد وبعداد وتخريج البلد اما كان لي لي لي للصادق الماضي ولهذا المسكين الكاتب الذي تبعه اما كان ان يتكلم عن الغزو الخارجي الذي يعني اتى به من هاجر الى بلاد الكفر واتانا به نحن في جماعه سافر وجاء عاده جدا مش في جماعه وجاء هاجر هاجر وبشوا الامريكه وانجلترا وعرضت له هجيه وجات لابسه بنطلون وفانيله قاعده كده والواجهتك ها وجانا يعني يشرب نوع معين من السجاير وجانبه مخدرات غير بتاع ده عن طريق حلاوه كده وجنبي بامالي بامالسه كثيره الغاز تشيل حاسه ده ابا كان صادق ان يتكلم فيه قال اللي هو الكاتر بلوزه ده كان عندنا انا بسال سؤال للزول ده انت الكاتر بلوزه دي من جاء قريب ده موش النسوان كان عندنا بيلبسن ان... بيلبسن ان... تيب... الثوب الملبس ثوب والبت الصغيرة فقط صرحة ولا مياه الاسكابة ببنوزة هل لسه المرة متمرجة كاملة ده جابه مو. ده كان فيه كان موجود؟ السؤال موجه للكاذب لم يقوم موجوداً جا من وين؟ جا من الناس الهاجر و هدأثر و ما شو؟ بأمريكا و كده طيب فيه, فيه أنا بروض على هذا المهووس والصادق ضعيمه في واحد بمتي بأسرة أولاد بجينا نافذ باسكابة ببنوزة وهذا انتشر واحد بمتي بدك كانت بياسكيرت وبروزه ها وبيتهو خليك بيه كامري توب بتيجي راجعه محجبه الافضل يا توب بس السعوديه بتغير من نحشك من ناحيه كده بتاع العقل ده هاجر الى امريكا والى اورجانا بياسكيرت وبروزه المره طلعت اللي الاسئله بتاعته وواحد هاجر وتعثر بثقافه البيئه اجنوب نسميها ثقافه نسميها عادات نسميها تقاليد دي معادات تقاليد بتاعه غرب ودي تح... لو ازاي اسميناها خرجنا من كونه دين سمينا عادات سعوديه ما احسن اذا مرتك انت لقيتها محجبه ومشدد اثر الساكت كده حجاب اللي مش بز... حجاب حجاب اللي بيزعل بز... بز... صوت ساكت وجبتها كده قالت لك والله يا انا, أنا مختاره علني ده بطل طيب انا ما جعلت ولا باب بيحارب الحجاب كونه يمشي هناك بيقول وقد اتى هؤلاء الناس باللي هو الاسلام السلفي الاسلام السلفي يعني ما يعني الاسلام السلفي الاسلام السلفي قال بيختلف عن الاسلام السوداني في في اسلام سلفي واسلام سوداني يا زال ضوح شاملون انت مستغرب <تصفيق> لانه عندنا شركه ابو تحدي كله الاسلام شركه الاسلام شركه عباره عن صور كله ذول عندهم هواس عنده, هوس عنده. الاسلام واحد لكن قول هنا هنا ما اعطى الاسلام ما طبق بالعباره الصيغه مش معناه اسلام سوداني اذا احنا اسلام سوداني وانتم اسلام سعودي ونحن يعني انا وانتم باب اسلام سعودي اسلام سوداني بس انت تقول انا هنا ما مطبق الاسلام ولا مطبق وخليك دال صريح والحكي يكون صريح فيبقى الاسلام السلفي اللي بيقول في السعوديه ده هو اسلام النبي عليه الصلاه والسلام والسلفي يعني شنو؟ انتو الناس كلمه سلفي لا تبعرفينها. السلفي يعني انه نبقى نتكلم قال الاسلام في اخر زمن بيتغير وبينقى الاسلام الصحيح اللي كان عليه هو الصحابه، ذاك المسلفي. كلمه سلفي دي مأخوذه من حديث ابي هريره في سنن ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وتفترق امتي على 73 فرقه كلها في النار الا واحده. قالوا باهيه يا, يا صلاه الفرقه المعتدله لما الناس تترك والدول تخلي الاسلام في جماعه ما هي ما هي قال معليه انا وصحابتي فالاسلام السلفي قلبي قلبي بيحاربوا الصادق المهدي ويضعوا هذا المسكين كاتب المقال ده الاسلام بتاع النبي عليه الصلاه والسلام النبي عليه الصلاه والسلام قال لما الناس تخل الاسلام امسكوا في الكتاب عليه وانا وصحابها ده الحديث ده الاسلام السلفي يعني مثلا المراه المتحجبه المراه المتحجبه دي دي في ايه قرانيه انت قاعد له دي فكره بتاع السعوديين انت قاعد دي فكره سعوديه وبعدين اقول لك يا اخي والله يا اخي عجبتني سوال وانا احنا اخي طبعا السؤال بتاع السعوديه ده ما ما افتكر اني ما, ما ما بيتفق معانا حق السعوديه يعني انت عندك قران بره الدين قرانك انت قرآن انت قران قرانك تابعين لك السعوديه انتوا السمره قرانك ده كله بيجي من مطبوع وما انك انت الكلام في القران نفسه يا ايوه النبي كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفور رحيم دي ايات صوت الاحزاب الحجاب ده نعنا ما كان اول شيء ما كره الترف يوم ما كره عليه والمراد انتوا في ان هذا زي ما هناك مساكين والصادق المهدي مسكين وغيره افتكروا انه النسوان دول بنحنا محجبينهم بالغث بنصفك الحجاب ولا لا يا زعلت احنا لو قلنا بقى مرج هريانه بتقول لك طلقني بناتنا بقى هريانه انت جاي ازاي نسوان ده معلمه اقل له واحده بالجهيلك في الجامعه بالجهيلك انت ما شيء قال الجامعه امشي من الجامعه دي فيها سفريات رفاف والله تنم امعات جهيلك باللغه العربيه مش له لو... تدي باللغه العربيه ده نسوان ده يعني انا متعلمات ما تشوفها مدمده كده انت جايين يعني خنقنا ولا ب... دي براخ تنعت لانه عرفت العدل اللي ترى هو ريانه انا تربي بتفكروا السؤال ده اللي بيجوا بيقع... مجندوا يقول لك ده المخلفين مش خلي في مش خلي في انت يا بليد دي اعلم من حبوبتك ذاتها دي اعلم من العينه دي جامعيه انت مصبره دي دي تجري دي عارف قد عامل فيه وما حد الدين ده كعلم لو مشيتنا غيتك بتغني عن جهله ولا بتقول انت نايم مش بقول لك الراجل اللي قال انت نايم نفسك في الساحه انت قال ده انا رايت كامير المره بكم كبير يا عارف فاللي متعمل كده دي عندها مخ تناخيا كوجاريه كتب وعندنا لين معاهد بنقرين فين وبينقر الجامعات وعندنا اماكن تدريس لللغات فدي المعلمات يا اخي لسه الحجاب ده عند قناعه الكلام ده الحجاب ده دين مش حق انترسونا عشان عشان كده الواحد لما تكون مخوفه مراته زي النوع ده قد يكون راجل ولا انا متاكد انه اي دول ظاهر مره تكون زي ولا يكون ما راجل افطن في نهايه المطاف والله واحد يقول لك انا بحب برتي تلبس سكرت وبلوزه ده يقول لك هو ما راجل راجل كرجل ذكر كده زي يقول لك والله يا اخي انا اتمنى مرز يكون زي كده لكن وفي حاجات ما قدها لانه قبل كده جبت ولايه قالت لي انت وسخ ورشوا عشان كان كان بيقول وسخ علبته قال لي خير يحاربوا فين وهينتظر بالتخسيره الله ي صاحبي واحد قلنا له دي وجيب لك اخويا اقول له قلبه طالع ووصله بلا ما تقول له وشاكل انت تسكت ساكت اسكت ساكت وده ما انا دايره وده دين ده دين لكن قلبك تحمل الناس اللي يحاربون الرجال غالبهم يتبسطوا ما توب تخاولهم والله صعب وكان ده كده مراتك بتنهرك والله تخليك تجري يومين انت مستاهل تعمل دين والله ما بالليل ما تجيك هنا ده كله انت بتجري ووصله ولا خلاص بس اللي مش مالقيته لا أزال التخائف لهم التخواف ذلك أنت مستعمل نحن أنت أنا أدلة من أنتظر على نشر المنهج أنت مستعمل أيضا نحن نتحدى أطلع على مستوى الكرة هذا أندي ردع له والزمن ما بالتاسعين وأهرود أكثر من ذلك نلتقي إن شاء الله صلى الله عليه وسلم على محمد